إ ذ ا ما شئت في الدارين تسعد ف أ ك ث ر من ا ل ص ل ا ة على سيدنا محمد الله وإن شئت القبول شئت

و إ ن كانت ذنوبك ليست تحصى تكفر ب ا ل ص ل ا ة على سيدنا محمد فما تضع

الحسنان. فما تضاعف الحسنات

وفي ا ل ح ي ا ة ترى أ م و ر امورا وفي الحياة ترى أ تسرك ب ا ل ص ل ا ة تسرك ب ا ل ص ل ا ة ت س ر ك ب ا ل ل ص ا ة ع محمد

محمد الله رسول الله, الله, الله حبيب الله حقا اتبعنا

أ ق ن ت ب ع ن ا و آ م ن ا وصدقنا محمد